قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائی وابتهاری شهدوا لي بافتقاری قد كفانی علم ربي من سؤالي واختياری فدعائی تتعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الهي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهدوا لي بافتقاري حاجة في نفسي يا رب فاقضيها في الأضاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنى والبسط حالي وشعاري ودثاري من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهدوا لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي ولی ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود